كَرِهَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ 117. وقالوا لا تنفروا في الحر 118. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 119. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا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 119. إذا بالقعود أول مرة فقودوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 111.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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أن أَمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقُرْبَى مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَعَ الْقَاعِدِينَ